راح على في <تصفيق> Detail We're gonna make ولا خياني ولا مستحيل بس انت تأكد من قلبك هتلاقي خوفي على حبك اكبر دليل